Oh! لو تيل تعلك لا لو طال لو لو طال لو مظلوم لو محوم لو مظلوم لو محوم عند الله ما فيش موحال عند الله ما فيش لو عايش واسط لا مواق لو مديون أو محتاج لو عايش واسط لا مواق لو مديون أو محتاج من كل قلبك وصرخ لربك من كل قلبك وصرخ لربك هيسدد كل احتياج های سدید کل احطیاق لو فاتك أعز مليك لو الدنيا دايت بك لو فاتك أعز مليك لو الدنيا دايت بك اطلب بإيمان وانسى الأحزان اطلب بإيمان وانسى الأحزان عيش بسلام الرب فديك عجب سلام الرب فديد